وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ وَلَا ولا ولدا وأنه يَقُولُ يقول سفيهنا على الله شططا وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال الانس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهطا وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا وان لا مسن السماء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 وَلِئَنْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَادَا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَن ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا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 وأن القاسفون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا ودقا لنفتنهم فيه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 إِلَّا دَاءٌ مِنْ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا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 إِلَّا مَن أُوتِيَ ضَامِرَ الرَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَةَ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا